اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وأجرنا من عقوبتك ونيرانك واجعل مالنا إلى جناتك يا أرحم الراحمين ومن تشاء ثراه بلا يورثين اما بعد, بعد. اخوتي الكرام ان الجنه هي دار الخلد وهي دار الكرام فمن خلف ناعم نعيما لا يبتئس ولا يشقى بعده ابدا والجنه هي سلعه الله الغاليه ولذا قال صلى الله عليه وسلم حفّة الجنة بالمكان أيما تفرده النفس لكنه تحت قدرة العبد حفّة الجنة بالمكان وحفّة النار بشغواته وقال صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج الا ان سمعه الله ظاهره الا ان سلعة الله هي جد من خاف اجل شخ اجل ايسا وما من خاف فوات منصوب فانه يبكر ويعجل ليحصل رسولا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من خاف كما قال صلى الله عليه وسلم وكان هذه مقدمه لنهايه الحديث قال صلى الله المطول المشاغل فربما يسرف طوعك وجدك في الراحه وربما يصلوا ايضا الى قوه وصحه تستطيع ان تجهز لقاعه الله فربما تشغل بعد ذلك ربما جائده من والطواطع ما يحول بينك وبين العمل ف والله يا عمر ثم بعد ذلك لا تقتل تلك الايام المباركات ابدا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على العشر في طاعه الله وافطر الله عز وجل اخف تلعبون؟ تلهون كلا بما كنتم تعملون تلك الجدة التي نورس من عبادنا من كان تقيا وقالوا حك لله الذي صرفنا وعدا وأورثنا الأرض نتبوأ من الجدة حيث نشاء فنعمة أجل العاملين التي من قلت ان خلق وما خلقت الجن والانسان ليعملون فقال الحمد لله الذي صدقنا وعده والله رسلنا نتبول من الجنه حيث نشاء اي او نرسل الارض لنعمل فاجتهدنا في يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما قال يا بلال بما سمحتني الى الجنه بلال يسبق النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل الجنه قبل وهل يدخل احد الجنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم كلا فان خازن الجنه امر ان يفتح الجنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن بلال فقال صلى الله عليه وسلم بعد صلاه الفجر يا بلال ما ارجع عن عملته في الاسلام خذ باب ارجح عمل في الاسلام عمله بلال فاني سمعت يث خشخش صوت يعني السيد صوت السيد قال So لا فقه له ولا صمد الله لا شريك له الله عز الاحد احد, أحد فرد صمد لا شريك له لا شريك لله عز وجل لكن ليس هذا ماذا قال ابو شوف العمل العظيم ماذا قال قال رضي الله عنه ما احدثت قط الا وما توضقت الا صليت ركعتين وفي الماء صليت ما شاء الله لمن تصليت ما احدثت قط الا تطهرت يعني كالدليل اليه الطهاره وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يحثه على الوضوء الا مؤمن وما أهدمت قط إلا صليت ركعتين فقال صلى الله عليه وسلم فبهما يبقى ذلك لكم تسلمت إلى الجنة هل هذا عمل شارك ان تظل على طهاره كل ما أهلس فتوقف هذا عمل صالح اخوتي الكرام أحس نفسي وإخواني عليه دوما لكن لا بد أن تدوما الشكه صلاه وضوء الغاليه يبقى نحافظ على وضوء ثم كلما تعرضت صليت ركعتين والله علماني يرى ان تلك الصلاه مستثنات في حتى ان صليتها في اوقات الكراهه من نهي النبي صلى الله عليه وسلم لانها مسببه ذات سبب يعني وفي يسموها سوره الوضوء مجازا يبقى وضوء صلاه <تصفيق> ركعتين طيب اذا توضضت دعم الجنان من موجبات الجنان إذا اذا توضضته فقل رجل خرج إلى مسجد من المساجد ما فيش في الحديث قيد الصلاة أو الذكر المهم أن يخرج إلى المسجد لسماع حلقة علم أو لصلاة la